بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضاء 114. ووجدك عائلا فأغنى 115. فأما اليتيم فلا تقهر 116. وأما السائل فلا تنهر 117. وأما بنعمة ربك فحده